<متصفيق> <تصفيق> يوايديني تاليميهم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 Rida, Yuaidi ini, Yakhdo ahlaih k, Agar betabah biiki, Wiatlagu zuriya salha, Izragu alkhair fil hayat, Yuaidi ini. ياخدوا أخلايك عشان بتباهى بك ويطلعوا زرية صلحة يزرعوا الخير في الحياة اوعديني اوعديني اوعديني قَرِّهُمْ عَلَمَان عَوْدِي هُمْ مَع الصَّلَاةْ فِيهُمْ إِنَّ الْعَطَاءَ مِنْ صِفَاتِ الْمُحْسِنِينَ قَرِّهُمْ عَلَمَان عَوْدِي هُمْ مَع الصَّلَاةْ هم ان العطاء من صفات المحسنين علمني صبرينا والرضا في الابتلاء علمني Sabrina, dan rizaf, ibtila, dan kegembiraan yang kita dapatkan dalam cinta Allah di dunia dan رسلنا واحكي اخلا اقول حميده عن صرحته عن سمحته والتواضع الامانه كلميهم على رسلنا احكي اخلا